ومبشرا برسولياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 Hwaal-lazim arsal Rasulahu bil-huda wadzinni al-haq liyuzhirahu al-dzinni kulli, liyuzhirahu al-dzinni kulli walau kerha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 إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارًا لِلَّهِ كُونُوا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 طائفه من بني إسرائيل وكفر الطائف فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.